بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامًا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 وإن خفتموا ألا تقتطوا في اليتام مَا ما طاب لكم من النساء مذنى وثلاثة وارباع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة نوما ملك تيمانكم تَعُولُ وَآتِ النَّسَاءَ أَصْدُقَاتِهِنَّ نَحْلَهُ فَإِنْ طِبْنَنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ مِنْهُ نَفَن فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا توتوا الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبِتَالُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تاكلوها إثرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم لَهُ فأَشخِد على لننجِب وكفَ باللاج